وتعالى تنقسم الى قسمين من هو ذات ومن هو صفات ان ما هو صفات تناهى انها نسبه الى الذات لا نسمي معنى الصفات الا وانقلها الى ذاته واما امور ذاته عنا ان الله بذاته هو جميع الخلق وقد دل على ذلك الكتاب والسنه والاجماع والاصحام اما الكتاب والسنه فهما في خاتم عباد الله تعالى بذاته أو فصته، فمن ذلك ان التصوّع الفوقيّ يجتمع على فصه مقوناً بأدات منه المعين الفوقي بالذات وهو من مقون من بأدات منه المعين للفوقية بالذات وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقوله تعالى وهو العلي العظيم. والإشارة إلى العلو فقد روى مسلم في صحيحه عن جاب رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر خطبته يوم عوف مخاطبا لجموع المسلمين أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم ثلاث موات أما دليل الاجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى عال على خلقه بذاته مستو على عوشه وكلامهم في ذلك مشهون ومتواتر وقد حكى أبو عبد الله القوطب المالكي إجماع السلف على أن الله تعالى في جهة العلو صفة الاستواء على العوش فاستواء الله على عوشه معناه علوه عليه واستقراره عليه وعلوا واستقرارا حقيقيا يليق بجلاله وهذا الاستواء لا يماثل استواء المخلوقين فمن أدلة القرآن قوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ومن ادله السنه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما ذكر الشفاعه يوم القيامه فاتي بباب الجنه فيفتح لي فاتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه او سويره فاخروا له ساجدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما زلنا في الكلام عن صفات الصفات الله تبارك وتعالى قد ذكر الشيخ الدكتور خالد مشيغ حفظه الله تبارك وتعالى ان الايمان بالاسماء والصفات او ان صفات الله تبارك وتعالى اما ان تكون صفات ذات واما ان تكون صفات خبريه واما ان تكون صفات فعليه والآن يتكلم عن بعض هذه الصفات لله جل وعلا، فذكر صفته العلو، علو الله جل وعلا ينقسم ثلاثة اقسام علو قهر، وعلو قدر، وعلو ذات. علو قهر، وعلو قدر، وعلو ذات. علو القهر هو من قول الله وهو القاهر فوق عباده، والعلو القدر وهو العلي العظيم، في قدره عظيم سبحانه وتعالى. وأما علو الذات، هو المقصود هنا المقصود هنا يريد الكلام لأن علو القهر وعلو القدر لم ينكره أحد لم ينكره أحد من ينتسب الاسلام علو القدر وعلو القهر ولكن الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع هو علو الذات فأهل البدع لا يثبتون علو الله تبارك وتعالى على خلقه وأهل السنة يثبتون علو الله جل وعلا والأدلة على علوه الله كثيرة جدا في القرآن والسنة بل والعقل والفطرة فمن ادله القرآن قال الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب آمنتم من في السماء وغيرها كثير من الآيات التي تدل على علو الله تبارك وتعالى وأما من السنة فحديث الجارية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قال في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة وكذلك لما أشار بيده صلى الله عليه وسلم قال في خطبه الحج قالهم الا هل بلغت؟ فقالوا نعم بلغت فرفع يصبعه وقال اللهم اشهد ثم عادهم مره هل بلغ قالوا نعم بلغت اللهم اشهد ثلاث مرات يشير الى السماء ويقول اللهم اشهد فدل على اثبات علو الله جل وعلا وأما العقل فالله تبارك اما يكون في السفن ما يكون في العلو ولا شك أن الإنسان كلما كمل كلما ارتفع إذا تجد الملوك احيانا يجلسون في المكان العالي والناس يجلسون تحته ما تجد الملك يجلس تحت والناس يجلسون فوقه فكيف الله جل وعلا من باب أولى وهذا من باب الأولى وكذلك الفطرة الفطرة تدل على علو الله جل وعلا وذلك الإنسان إذا أرد إذا أراد أن يدعو دائما يتجه إلى السماء طبيعي جدا هكذا يدعو ما في أحد يدعو هكذا ولا أحد يدعو هكذا ولا أحد يدعو هكذا ولا انسان كل فطرة إنسان يتجه إلى السماء مباشرة في دعائه الله تبارك وتعالى حتى الباء لما ذكرنا قبل قليل حديث النملة التي رفعت قوائمها إلى السماء الكل يلجأ حتى الكافر إذا أراد يدعو الله يلجأ إلى السماء إلى العلو دائما هذه فطرة في النفس ويذكرون عن الجويني رحمه الله تبارك وتعالى أنه صعد يوم المنبر فقال مقوله أهل الاعتزال قال إن الله لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت فقام له رجل قال له الهمداني فقال الهمداني فقال يا الاستاذ دعنا من هذا كله يعني من الفوق دعنا من الفوق والتحت قل له ولكن أرشدني ما هذه الحاجة التي اجدها في نفسي أني إذا أردت أن أدعو الله ألجأ إلى الفوق علمني هذه اللي بنفسي هذه قصب علي أني إذا أردت أن أدعو ألجأ إلى الفوق فسكت الجويني ثم قال حيرني الهمذاني ما عندي جواب حيرني الهمذاني فسكت ولم يخرج جوابا فالفطره ايضا تدعو الى ان الله تبارك وتعالى في العلو جل في علا إذا هذا بالنسبه والاجماع ايضا اجمع نقله القرطبي ونقله بنبطه ونقله ابن القيم وغيرهم من اهل ابن عبد البار كلهم نقلوا الاجماع لان الله تبارك وتعالى في العلو جل وعثثت له العلو وكذلك الاستواء على العرش والاستواء على العرش هي فيها جزء من العلو لان العرش فوق السماوات العرش والله فوق العرش سبحانه وتعالى فيها إثبات العلو لذلك ذكرها بعد العلو مباشرة ولكن يختلف عن العلو أن الاستواء من الصفات الفعلية الاستواء من الصفات الفعلية أما العلو فهي صفة ذاتية الله تبارك وتعالى أما الاستواء فهي صفة فعلية لأن الاستواء على العرش كان بعد خلق العرش العرش مخلوق الله في يوم من الايام ما كان موجود فمتى استوى على العرش بعد أن خلقه الله الذي, خلق سبع سماو... الله الذي خلق السماوات والأرض في التتيام ثم استوى على العرش ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء يعني قبل أن يستوي عليه فاستوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض فبذلك تسمى صفه الاستواء من صفات الفعلية لله تبارك وتعالى نعم شفة الكلام الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف يشاء بكلام حقيقي بحوف وصوت يسمعه من يشاء من خلقه ويسمعه من يشاء من خلقه وكلامه عز وجل قول حقيقي على ما يليق بجلاله وعظمته ومن الأذلة على ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ووفع بعضهم درجات وقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أما الإجماع فقد قال التابعي الجليل عمرو بن ديناو أدرجت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه خوج وإليه يعود القرآن القرآن كلام الله قال تعالى وإن احد من المشركين استجاوك فاجوه حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما ذلك بانهم قوم لا يعلمون فالقران كلام الله تعالى حقيقه حوه هو ومعانيه لا يشبه كلام المخلوقين منزل غير مخلوق تكلم الله به ابتداء واوحاه الى الروح الامين جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مفوقا فقام على الناس قال تعالى وقرانا فوقناه فوقناه على الناس على مكث فوقناه على الناس على ونزلناه تنزيلا وإذا تلاه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما ينسب حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا فالتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب الحفظ غير المحفوظ وهكذا سائر التصوفات فالفعل فعل القوي أو الكاتب أو الحافظ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 فقال تعالى سأصليه سقو صفة الكلام لله تبارك وتعالى أهل السنة يثبتون أن الله يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى وقد نسب الكلام إلى نفسه وسمى القرآن كلامه سبحانه وتعالى وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله والقرآن بعض كلام الله وليس كل كلام له والمشهور عند أهل العلم أن التوراة كذلك كلام الله والإنجيل كلام الله بل كل الكتب التي نزلت على المرسلين هي كلام الله سبحانه وتعالى والأحاديث القدسية كلام الله وما يكلم الله به الناس يوم القيامة كذلك كلام الله جل وعلا فيثبتون أن الله يتكلم وصفة الكلام كما ذكرنا الماضي هي صفة فعلية وذاتية في الوقت ذاتي من حيث أصل الصفة هي ذاتية لأن الله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى من حيث الفعل هي فعلية من حيث أحاد الكلام يعني اليوم يتكلم بهذا الكلام غدا يتكلم بهذا الكلام بعد يتكلم بهذا الكلام فهي فعلية في أحد الكلام لكن في أصل الكلام هي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى وكلم الله موسى وسمي موسى كلم الله قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليمة وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني الله كلمهم سبحانه وتعالى وهذه ميزة والمشهور أن الذين كلمهم الله مباشرة هم ثلاثة غير الملائكة ثلاثة من البشر وهم موسى ويقال له كلم الله ومحمد ويقال يعني لما في المعراج لما عرج به كلمه الله تبارك وآدم لما كان في الجنة فهؤلاء الثلاثة يقوم كلمهم الله جل وعلا مباشرة بدون واسطة والعلم عند الله جل وعلا ثم ذكر أن القرآن أنه بعض كلام الله تبارك وتعالى بدليل قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله أي القرآن يعني حتى يسمع القرآن القرآن إذن هو بعض كلام الله تبارك وتعالى ويفرقون بين ال التلاوة والمثل المثل هو كلام الله لكن التلاوة هي قراءة الإنسان نفسه فأنت أنت أيها الإنسان أنت مخلوق وفمك مخلوق ولسانك مخلوق لكن الذي تقرأه هو كلام الله جل وعلا وغير مخلوق وأهل السنة كفروا من قال إن القرآن مخلوق وشددوا في هذا الأمر جدا لأن القول بأن القرآن مخلوق فيه انه قابل للنقص لأن ما من مخلوق إلا وفيه نقص والكمال لله وحده سبحانه وتعالى فذاك شدد أهل السنة في هذه المسألة على من يقول إن القرآن مخلوق كفروا من قال إن القرآن مخلوق قالوا لأنه يريد أن يصل بعد ذلك إلى أن يقول القرآن إذا فيها خطاء لأنه مخلوق وما في مخلوق كامل وقالوا له القرآن كلام الله ثم إن القاعدة عند أهل العلم أن المخلوق لا يخلق والخالق لا يخلق هذه قاعده لا يمكن مخلوق ويخلق ابدا المخلوق لا يخلق لذلك الله تبارك وتعالى لما يتحدى الكفار دام يتحداهم بالخلق سبحانه وتعالى ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ويقول الله تبارك وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون يتحدى بالخلق سبحانه وتعالى فدل على أن غيره مخلوق وأنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى والله يخلق بكلامه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فلا يمكن ان يكون الكلام مخلوقا ويخلق فالمخلوق لا يخلق ثم الله جل وعلا قال ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر فدل على أن الأمر غير الخلق فالأمر غير مخلوق وإنما يخلق بالأمر سبحانه وتعالى فلذلك أكبر أهل السنة من قال إن القرآن مخلوق والله أعلم نعم. صفة الوجه الوجه من صفات الله الذاتية الثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وأجمع السلف على إثبات صفة الوجه لله تعالى وعلى أنها صفة حقيقية تليق بجلاله وعظمته ولا تماثل صفات المخلوقين نعم الأصل أن الله تبارك وتعالى يثبت لنفسه ما شاء من الصفات والأصل فينا أن نصدق وأن نؤمن سواء اثبت الله وأثبت رسوله فنثبت هذا ونؤمن به وإذا نفع عن نفسه شيئا نفيناه وهذا هو الإيمان وهو التسليم لله تبارك وتعالى بكل ما يقول جل وعلا فالله جل وعلا أخبرنا أن له وجها سبحانه وتعالى قل له وجه يليق به قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهذا الوجه وصفه الله بأنه له جلال وإكرام فقال ذو الجلال والإكرام وبعضهم يقول لا هنا ذو الجلال والإكرام للرب وليس للوجه ونقال وجه ربك فهنا الرب هو ذو الجلال والاكرام وليس الوجه نقول لا لو كان الرب ذو الجلال الإكرام يقول ذي الجلال الإكرام لأن رب مضاف إليه فهنا وجه ربك طيب فيكون مجرورا ربي فيكون ذي الجلال والاكرام كما في آخر السورة وفي قول الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام هنا قال ذي الجلال لأن تعود على الرب لكن هنا قال ذو الجلال فتعود على الوجه لأن الوجه مرفوع ويبقى وجه مرفوعة فجاء الذو مرفوعة فيصف للوجه فيصف للوجه هذا غير طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى وفي الحديث الآخر فيكشف لهم عن وجهه جل وعلا وفي الدعاء المؤمنون يدعون اللهم نسوك لذة النظر إلى وجهك فنثبت الوجه لله تبارك وتعالى بشر أنه لا يشبه وجوهنا ولكن بما يليق به كما أن له سمع يليق به وقدرة تليق به وعلم يليق به وبصر يليق به له وجه يليق به ما لا الفرق لا فرق نثبت لله ما أثبت لنفسه نعم صفة اليدين مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين ويعتقدون أنهما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى ولا تماثلان أيدي المخلوقين قال تعالى مخاطبا الشيطان وجيم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نعم ويثبتون لله اليدين لأنه أثبته لنفسه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولو كان المقصود كما يقول بعض القدره يعني ما لما كنت ما خلقت بقدرتي كان الشيطان يريد يقول انا خلقتني بقدرتك اذا كانت القدره انا اذا خلقتني بقدرتك اذا كان المقصود بامي يقول شلون انا خلقتني بامري هذا لم يسكت الشيطان هذا الجواب لكن لما قال ما معنى انا كنت لما خلقت بيداي هذا اكرام لادم واذاك عندما ياتي المسلمون لادم يوم القيامه او لما يثلي ادم يوم القيامه يقول يا أنا أنت أبو البشر خلقك الله بيده فيه شرف خلق الله بيده سبحانه وتعالى فإذا نثبت لله اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي الرحمن يمين ويقول الله السماوات مطويات بيمينه فنثبت لله إذا اليدين يدان تليقان بالله جل في علاه نعم صفة رؤية مذهب إلى السنة والجماعة الإيمان برؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بابصارهم من غير إحاقة في موضعين إحداثما في عوضات في أحدهما في عوضات عرض في في القيامة أي مواقف الحساب الثاني بعد دخولهم الجنه قال تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناضرة وقال تعالى على الأرائف ينظرون وقال تعالى للذين أحسنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته متفق عليه لا تضامون أو تضامونه لا تضامون ها؟ أو تضامونه كيفك كيف أنا طلعت في النت مشكل تضامونك لا تضامونه فتح التعامل شو تضامونه مو يعني ستعرون ربكم كما تعرون القضاء وليل تلفدوا لا تضامون في رؤيته متفق عليهم برأثنا لا تضامونه وقد أنت ورأت في الصفة الجهمية والمعتزلة والخلائج طيب الصفة الثالثة أو الرابعة ذكر المؤلف هي صفة الرؤية أن الله يراه, يراه المؤمنون وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى أنه يريهم وجه كما قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار فيقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى فإذا حجب الكفار دل على أن المؤمنين غير محجوبين يقولهم يعاقبهم يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما فائدة هذا الكلام أن غيرهم غير محجوب وهم مؤمنون ويقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اما انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله بدر لا تظامون في ليله تظلمون لا تظامونك او لا تضامون اي لا ينضم بعضكم الى بعض حتى ترون لا كل واحد محله ترونه كما ترون القمر ما يحتاج الناس بعض عشان يشوفوا القمر هذا هناك شوف القمر هذا هناك شوف القمر كل واحد بمحله وشوف القمر يقول لا تضامون او لا تظامون الا تظلمون في رؤيته فرؤيه الله تبارك وتعالى الحق وذكر انه يراه في موضعين موضع عند القيامه يعني في يوم القيامة عندما ياتيهم الله تبارك وتعالى في صورته جل وعلا في قوله يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون فياتيهم الله تبارك وتعالى صورته جل وعلا في فيسجدون له يريد المنافق أن يسجدوا فتتصلب ظهورهم فيسقطون على ظهورهم وأمن المنافق يسجدون لله تبارك وتعالى والرؤية الثانية بعد دخول الجنة وهو النعيم الذي يؤتاه المؤمنون في قول الله تبارك لهم الحسن وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى نعم لا ما في سؤال شنو ناظرة ناظرة يعني جميلة من النظارة الأولى ناظرة من النظارة الجمال ناظرة يتشوف نظر شو هاي الضاد وهي الضاه بعض وضاه نعم حكم أنها صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة لا يخلو من أحد ثلاث أحوال أحدها أن يكون النافي عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه للنص وإنما نفى لعناده وفساد قصده وموض قلبه ومشاقته لوسول من بعد ما تبين له الحق فهذا كافر لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله الثاني أن يكون النافي مجتهدا في طلب الحق معوفا بالنصيحة والصدق ولكنه أخطأ وتأول لجهله بالنص أو لعدم علمه بالمفهوم الصحيح فحكمه, فحكمه أنه معذو وخطأه مغفور لأن, نفي لأن, لأن نفيه ناتج عن تأويل لا عناد وفساد وقصد وفساد قصد وفساد قصد لأن نفيه ناتج عن تأويل الله عن عناد وفساد قصد الثالث أن يكون النافي متبعا لهواه مقصرا في طلب الحق متكلما بلا علم لكنه لا يقصد مشاقه وصول ولم يتبين له الحق تماما فحكمه أنه عاصم مذنب وقد يكون فاسقا نعم المؤلف هنا قسم الناس إثاث أو أربع تقسام القسم الأول هو الذي يؤمن بهذه الصفات وهذا حق القسم الثاني الذي لا يؤمن بهذه الصفات عنادا وكبرا يعرف أن هذا هو الحق لكن يعاند هذا كافر والعياذ بالله الثالث وهو الذي اجتهد لكن أخطأ يظن أنه يعني لو أثبت هذه الصفات لله فيكون قد شبه الله بخلقه وكذا التبست عليه الأمور وذلك يقول لإمام أحمد يعني جل خلاف الناس يعني في التأويل طيب والقياس التأويل يعني فهم النص ما يقصد التأويل الصفات تاويل النص فهم النص والقياس يعني قياس شيء على شيء هذا أكثر خلاف ناس فينا فهذا يكون وقع له بالتأويل أخطأ في التأويل فهذا مجتهد له أجر ولو أخطأ الأثاء الرابع وهو الذي صاحب هوى وهؤلاء هم أهل البدع هؤلاء المبتدعه الذين ينفون هذه الصفات عن هوى لا يصل الى العناد الكفار ولا يصلون إلى المجتهدين المؤولين لكنهم يعني مما يقوم مع الخيلة شقر ويعني و... يكابرون في بعض النصوص وكذا وهم قريبون من القسم الأول حقيقة وهو الذي يعاند لكنهم لا يكفرهم أهل السنة من باب أنهم يعني عندهم شبهه عندهم شبه لكنهم لم يصلوا إلى الاجتهاد لكن عندهم شبهه إما لتقليد وإما لغير ذلك فهذه أقسامهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد اسبوع القادم شلون شاء الله نتوقف لجل نتوقف شلتا اعلى شاء الله تعالى نبدأ واحد الذي بعده الله واحد لا واحد واحد موقف إن شاء الله تعالى واحد عنده سؤال واحد واحد هذا يعني ادري يعني هذا يعني بعض يسويها على الغاز يعني عندي زوجة وعندي ولد والله ما عندي زوجة ولا ولد بس هذه كلمات ما تنبغي ان تقال يعني هذا قله ادب مع الله تبارك وتعالى اني املك ما لا يملك الله عندي ما ليس عند الله هذه كلها قله ادب يعني لا ينبغي ان يتكلم فيها ابدا وان كان هو ياخذها على ضحك وهذا الادب مع الله مطلوب تعالى نعم المنافقون المنافقون قالوا هم الذين يرون الكفار هم الذين يكلمهم الله تبارك وتعالى ولكن كلام تقريع يقول وليس كلام اكرام اما الرؤية فالمنافقون نعم يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة هذا الظاهر الله العالم لكن يريدون أن يسجدوا مع المؤمنين فتصلب ظهورهم ويسقطون على ظهورهم والله أعلم شافوا على السؤال وجوه يومئذ ناضبو يعني من المباراة فكيف يكون المنافقين يعني وجوههم ناضبو من قال من المنافقين انتهى انت قلت منافقين ياأون الله سبحانه اي بس في الموقف وليس في الجنه ولا يعني ياأون وجه الله أنا الله على الله بقى. بس ما ما ما يتأذى في الجنة طيب شيخ سؤال ثاني في حديث يقال حديث طويل حديث يوم المزيد تعرفه شيء عن يوم الجمعة يجلس معرفة. على هذا ما رض هل هذا حديث صحيح صحيح يعني سيحدث بإذن الله نعم نعم ما أدري التفصيلات التفاصيل زيادة في ما أدري سدة يعني كان المنابة صح. ويجلس عليها الشهداء والصديقين هذا ما أذكره ما أذكر بهذا التفصيل ما أذكره أذكر أذكر طيب تفضل جزاك